قد الرحمان عهدًا، وقالوا تقد الرحمان ولذًا، لقد جئتم شيئا إذًا، فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال، وتخر الجبال. رحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إن كل في السماوات والأرض إلا كلهم آتين وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ؤدًا فإنما يسرناه برسالك لتبشر به المتقين وت ربه قوم الأدبان وكم أهلكنا قد لهم من قرن وكم أهلكنا قد لهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟